بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وقال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسى من الله عز وجل وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه وروى حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم قبيب الأنصاري وأنشد حين أرادوا قتله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ثق إن كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يبارك على أوصال شلو ممزعي فقتله ابن الحارث وأخبر النبي عليه السلام وأصحابه خبرهم يوم أصيبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الباب الذي يذكر بانه البخاري في الذات والنعوث والاسلام الله قال باب وقال, وقال الإمام البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد فقال باب, باب ما يذكر في الذات والنعوث والاسلام الله عز وجل يعني هذا الباب عقد ثلاث امور الامر الاول ما يذكر في ذات يعني ذات الرب والثاني نعوث لنعوث الرب يعني الصفاته والثالث اسلام الرب والأسامي جمع أسر يعني أصماء هذا فهذا البلد يتقف فيها النعوذ والنعوذ والأسامي <تصفيق> والمؤلف من البنا يحفظ ما يذكركم ما ذكره البخاري <تصفيق> ذكر حديث خبيب قال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسم فيخبر عن الله بين له ذات ما يعني هذا الخبر يعني الاسماء التي سمى بها الله نوعان النوع الاول ما يخبر عن باب الخبر وكان يخبر عنا بانه وبأنه موجود وبأنه شيء شخص الخبر وهذا الخبر أوسع من باب التي والسم فالذات يأتي حديث قصة خبيب لما أراد المشلكون قتله قال دعوني وصل ركعتين وصل ركعتين ثم أنشد هذه البيتين ولهذا ذكر ما الذي قال الله حديث به رأي وقال بعث رسول الله تعالى خبيب الأنصاري وأنشد حين أرادوا قتله وما أبالك وقال الله أخوة لست أبالك حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعيك وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلون ومزلين شاد قلوا وذلك في ذات الإله فأسفت لله لا تهم والحجة ليس في قول الخبير بل حجة في إقرار النبي صلى الله إقرار النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك ولم يمكن عليه فدل على لله ذاته فقاسل أبو الحارف وأخبر نبي النبي الله عليه من أصيبون ومن ذلك أيضا من الأجلة على إثبات الذات الله عز وجل ولم يدخل المؤلف الإسرى والمارج الطويل في قصه إبراهيم ثم ذكر قصه إبراهيم وقال إنه كذب ثلاث كذبات يجادل بهن عن ديننا قال وذلك في ذات الاله ثلاث كذبات في ذات الله أو في ذات الاله أو وذلك في ذات الله فأثبت الذات هذا الحديث لله نعم في فصة الله بأن له ذاته له ذات لا تشهد ذوات سبحانه وتعالى يخبر عن لا له ذات يخبر عن لا بينه موجود بانه شيء ولا, ولا يقل من اصلاه الذات ولا من اصلاه الموجود ولا من اصلاه الشيء يخبر عن بينه شخص في الحديث الاخير لا شخص غير من الله يخبر عن بينه شخص نعم وقال باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وروى حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضعه عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وروا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الخبر قال البان بوخاري صابق الله تعالى وحذرك بالله من هذا باب عقده لإثبات النفس لله عز وجل والنفس قال بعض العلماء إن نفسها مفتاح الله والصوب كما قال النفس والذات يعانى واحد النفس لله نفس موصوها بالصفات بالصفات الكمال أما قول بعض العلماء أن النفس صفة بالصفات فاليسочь وليل النفس والذات واحد الله له نفس وله ذات موصوها بالصفات ولهذا بوض خلق الباب قوله له الله نفسه هذه الآية في أي安س النفس لله عز وجل وق وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أثبت لله نفس في هذه الذرية لما خلق الله خلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه صفته الله نفسه وهو وضعه عند العرش عنده على العرش عند راحة تغلب غضب وهذا الحديث في صفات عدة صفات قل لب خلق الله خلق في صفة الخلق الله صفة الخلق في صفة الكتابة وفي صفة وفي صفة النبض الله وفي صفة العلو وضعه عند العرش وفي صفة الرحمة وفي صفة وضع كل هذا في هذا الحديث. كَبْ خَبْقَ خَبْسِ سَاتٍ عَنْ نَفْسٍ وَقَالَ تَعَالَى كَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِ النفس فِي سَاتِ النَّفْسِ في حديث بوريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هذا الحديث قدسي من كلام الله فنوعه قال الله أنا عند عبدي أنا عند ظني أنا مع عبدي وأنا عند ظني أنا عند أنا عند أنا, عند أنا مع عبدي وأنا معه فيذكَرني في في نفسه ذكرته في نفسه, في نفسه. انا عند ظن عبدي بي وانا معه حلال فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في غيره منه الخبر عن اخر الحديث والشيخ قول فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه فاثبت الرب سبحانه وتعالى نفسه, نفسه. اثبت الرب له نفسا قال ذكرته في نفسي نعم وقال باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وروا جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي عليه السلام اعوذ بوجهك فقال أو من تحت ارجلكم فقال النبي اعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي أيسر نعم وهذا الباب قال ابو حاري فقال كل شيء هالك وجهه المقصود من سبّت الوجه لله عز وجل كل شيء نك إلا وجهه وحذّاك راح يجاب لما رزق هذه يعني هو القادر على يبت عليك على بعض من فوقه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك سبّت الله وجهه أو من تحته وجودكم فقال النبي صلى بوجهك عليه وسلم أعوذ بوجهه قال أول بسكم الشيعان قال هذي أيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيض. هذا فيه دليل جاء في حديث آخر أن أن قال النبي صلى الله عليه قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومن عني واحدة سألوا ألا يبعث سا عليهم عذاب من فوقهم فاعطيها وألا يبعث عليهم عذاب من تحتهم فاعطيها وسألوا ألا, ألا إدع على بينهم فمنعنيها عليها؟ قل قل هو قادر عليه يبعث عليهم عذاب من فوقكم هذا العذاب من فوق في النار أو بصواعق أو بيعني عذاب العام في يوم الساعة، أو تحت تحتارجعكم بالخسف. او يدي سكون الشيعة أو يدي قبضاتكم بأسراب هذه منيعة تل على أنه لابد يحصل بين الأمة وكتاب كون الشيعة أو أحزاب لا تغرسون هذه منيعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجاءوا لدلت الوجه كثيرة من ذلك الحديث يقول أن اعوذ بنور وجهك الذي أظلم الذي اسرقت له هو الظلمات وصله عليه أمر الدنيا والآخرة يحل عليه غضبه أو ينزل عليه سخط نعم وقال باب قول الله ولتصنع على عيني وقوله تجلي بأعيننا وروى حديث نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي عليه السلام فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عينبة طافية وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا انذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر نعم وهذا الباب عقده الإمام خالد العينين لله يأتيه الجزء وقال باب قول الله تعالى ولي على عيني وقال تجرب يا عيننا الآية الأولى ويجبثنا على عيني فيه إفراد العين والله فضي نفسه والمراء فضي جنس العين وكذا قول السكتلي في يعني بمرأى منا وفي حفظنا وكلائنا فضي جنس العين أما إفراد, إفراد العينين لله فيلخذ من حديث الدجال حيث الدجال قال ذكر الدجال عن النبي وقال إن الله لا أخفى عليك وإن الله ليس باعور وآشر في ذلك العين أشر في ذلك النبي تحقيق, تحقيق وإن المسيح الدجال تحقيق صلها يعني ليس المرض تشويش وإنما المرض تحقيق صل يعني عينه حقيقية وأشرب يده العين وإن المسيح الدجال أعور عين الجملا كان عينه عين ابن فهذا حديث الدجال استدل به أهل العلم على شوطر عين لله وذو ذلك أن الدجال أعور والاعور هو الذي ليس له إلا عين واحد والله ليس بأعور بل له عينان سليمتان فهذا حديث الدجال هو الدليل هو الدليل يعني هو الدليل الوحيد على شوطر العين لله أما قوله الكثنة على عيني تدي بعينها هذا فيه فهد جنس العين ما فيه إثبات العينين حديث اثبات العينين وخذ من حديث الدكات تلك حيث أنس ما عبث الله من النبي إلا عند قومه الأعور منها وأعور وإن ربه فولي سبا مكتوب بين عينه كاثب وفي لطف مكتوب بينه عينه كاثب يقرأه كل مؤمن كاثبا وغير كاتب وهذا من صدر الله تعالى وإحسانهم جاء العلام واضح على الدجال الدجال رجل من بني عدد. في اخر الزمان ويصير الساعه الكبار في زمن المهدي يدعي الصلاه اولا وانه رجل مصلح ثم يدعي النبوه ثم يدعي الربوبيه والعياذ بالله وعلامات النقص عليه ظاهره نقص لو كان يستطيع نفع شيء لا زال العيب من نفسه ما يستطيع يزيل العيب من نفسه كيف يدعي الربوبيه هو اعور ولا يستطيع يزيل العور ما يستطيع يزيل العيب من نفسه هذا, هذا يصلح الرضوبية وهو عيد معيد الرب كامل إذا أتيه وأسمائه وخشاته له الكمال والرب له أيضا الانعام والإفضال على عباده أما هذا هذا رجل ناقص رجل عليه علامات النقص رجل بين أظهر الناس أعوى يأكل ويشرب ويقول ويتغور مثل ما تريد الربوية نعوذ بالله من زي يقول ولهذا جاء في الحديث من رأى إذا من رأى منكم الدجال فلينع عنه لأنه له فتنة يطبعه ناس يعلمون أنه كذاب لكن يقولوا حتى نعيش عيش برغيدة لأنه يبتل لما يستمعه يبتل بالفق صلى الله عليه وسلم ورأى حنا وقال بابه هو الله القالق البارئ وروى حديثا أبي الخدري في غزوه بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم أن تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة وقال مجاهد عن قزعة سالت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها نعم وقال ابو رحمه الله باب هو, هو الله الخالق البارئ في اثبات ذلك اسماء الله الاسم الاول الله تبدو الجلاله فلا يعرف المعارف ولا يسمى به غيره الله هو الاله المعبود الذي جاء القلوب محبه ويجلله وتظليل الخالق اسم من اسماء والبارئ اسم من اسماء والاسم مشتمل على على الصفة الله مجتمل على الصفة الله مجتمل على صفة الولوهية الخالق مجتمل على صفة الخلق والبارك كذلك ليتصف... مش على صفة البر يعني برأ البرية ذكر حديث أبي سعيد في العزل لما سأله عن العزل قال ما عليكم الا لا والعزل هو عن إنسان إذا جامع زوجته سرية وأراد أن ينزل يخذ ذكره وينزل خارج حتى لا تحمل فسأله قاله يريدون ان تكون لهم يعني عندهم إما يبيعونها ويسمونها ولا يريد ان تحمل يريد ان يستمتع بها ويريد ان يبيعها فاذا حملت معناه حملت ولدا منه فلا يبيعها فقالوا يا رسول نريد ان نعزل قال ما عليك ولا تسال اسعد فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم اذا اراد الله ان يخلق نفس لا بد ان يسرقه الماء فيخلقه الله فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامه اثبات الخلق لله عز وجل وكذلك الحديث الذي بعده ليس نفس مخلوق إلا الله خلقها إذا أصفت الخلق الله يزيد. نعم جزيزي الخالق لكل شيء نعم وقال باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي قال حدثني معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن قسادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك, وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا وذكر الخبر بطوله إلى قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم ما يزن من الخير ذرة قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شوائد حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملآت لا يغيبها نفقه سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء منذ خلق السماء والأرض نفقه السحاء نفقت السحاء الليل والنهار فحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع قال وحدثنا مقدم بن يحيى، حدثنا عم القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك قال وحدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله إن الله يمسك السماوات على إصباء والارضين على إصباء والجبال على إصباء والشجر على إصباء والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ثم قرأ وما قدر الله حق قدره وفي لفظ فضحك تعجوا وتصديقا الله. نعم وهذا الباب عقده الامام البخاري رحمه الله في إصبات اليدين والأصابع الله قال فقال باب قول الله تعالى بما بيدي هل الآن في ثوات اليدين لله لان الله تعالى اضاف اليدين اليه الى نفسه الكريمه بصيغه الافراد وثنى اليدين قال ما خلقت بيدي اما قول تعالى اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت ايدينا ليس فيه اثبات صفه اليد لانه جمع الايدي واضاف الى ضمير الجمع اما هذه الايه إنه ثنى اليدين واضاف الى ضمير نفسه فقال ما خلقت بيدي فيه اثبات اليدين الله عز وجل وقد انكرها اهل البدع من الجهميه والسلزله والاسرائر وقالوا المراد باليدين القدره او النعمه كيف يقال بقدرتي بنعمتي هل, هل, هل هناك قدرتان ونعمتان ثم ذكر حديث انس قال يجمع الله الاولين والاخرين حديث الشفاعه وان الناس اذا اجتمعوا يوم القيامه واصاب الناس شده وكرب حينما تبنوا الشمس من الرؤوس قالوا لو استشرار إلى ربي لفيعطون آدم فيقول يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأفقد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء والشيء قالوا خلقك الله بيده فأصل اليد لله عز وجل مرجل في اليد وفيه أنه يخرج من النار وقال لا إله الله وكان في قلبه لا يزن الشعير فيه, فيه إثبات فيه إثبات دخول النار العصاة وأن النار دخولها العصاة كله كانوا موحدين بعض العصاة بجرائهم ومعارفين وفيها أنهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها في حديثة الغيرة قد يد الله بلأ خصوات يد الله لا يغيظها نفقا لا يغفرها صحاء الليل والنهار صحاء صب كثرة الصب صصب الخير ليل نهار وقال أرأيتم معهم ساق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ينقف وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى النزال يخفض ويرفع في الجد ال... الأخرى وأن الله وهي فيها أن الله يحفظ ويرفع ويخلق هنا بنتجاته سبحانه وتعالى والحديث ثاني حديث عمر إن الله يقضر يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه في ثلاثة القطب لله ويثبات اليمين لله عز وجل ثم يقول انا الملك في اسم الملك وانه من أسماء الحسنى في حديث عبد الله بن سعود أن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله السماوات على أفضع في ثوات الأصبع لله والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلق على أصبع خمسة صفحة في ثوات خمسة صفحة ثم يقول عن الملك في ثوات اسم الملك الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده في اللغة الآخر تفصيقا لقول الحب قول اليهود ثم قرأ وما قدر الله حق قدره وفي اللغة الاخر فضحك تعجبا وتفصيقا وفي قول الحق من جاء به ولو كان كافرا فالنبي قبل الحق الكافر حتى من الشيطان لما علم لما ابو قال داوته لا تراسك تقرا كرسي قال النبي قد صدق هو وكذب الحق يقبل من جاب ولو كان كافر اذا جاء كافر بالحق نقبله او الشيطان جاء بكلمه حق نقبله نعم نعم نعم أو لم يروا أن أحلق هذا لهم مما لا هذه ليست من الأسفل نعم وقال باب قول النبي عليه السلام لا شخص أغير من الله تعالى قال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك لا شخص أغير من الله الحديث نعم وهذا الباب لا شخص أغير من الله وذكره بخاري تعريفا وذكره مسلم ولم يكن حسي أنه ذكره مسلم لكن أخرجه مسلم في صحيح وفي إثبات أن الله شخص. وهذا باب الخبر يخبر عن الله بأنه شخص. لا شخص اغير من الله. هذا في فيسوف يسمى الله كما سبق ما يسمى به فنعانه يسمى بهم باب الخبر أو يسمى بهم باب التسجية بسم الله. فالشخص هذا باب الخبر يخبر عنه بأن له شخص. والشيء يخبر لا بأنه شيء ثم نفسه بأنه شيء. نعم. وقال مامون. قلن لله كل موجود له شخص كل موجود له شخص يعني أي... أي موجود حتى الجمالات لها شخص شخص بارز شيء بارز، نعم وقال باب قل أي شيء أكبر شهادة وسمى الله نفسه شيئا قل الله وسمى النبي القرآن شيئا وهو من صفات الله عز وجل وقال كل شيء هالك إلا وجهه قال حدثنا, عبدال... قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي عليه السلام لرجل, لرجل أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا بصور سماها نعم وهذا الباب في إثبات أنه عن الله النوش شيء قال قال البخاري وقال باب قل باب باب أي شيء لك رشالة قل الله فسمى نفسه شيئا فسمى الله نفسه شيئا قال قل اي شيء رسولة قل الله قل الله يعني شيء فسمى نفته شيء وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا قرآن شيء, شيء. ورصفة منصفات الله عز وجل وقال الله كل شيء هارك إلا وجهه فسمى الله شيئا ثم ذكر حديث تهر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معك أما عكا من القرآن شيء قال نعم سوره كذا وكذا لسورة ثمن فسمى القرآن شيئا وصفه بالصفاته اباعك من القران شيء سمى القران شيئا وصفه بالصفاته وهذا من باب الخبر ثم الله نفسه شيئا ولا يشرك به الشهاده وسمى النبي يصور القران شيئا قال اباعك شيئا من القران نعم وهذا من باب الخبر نعم وقال باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم قال ابو العاليه استوى السماء ارتفع فسواه خلقهن وقال مجاهد استوى على على العرش وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد وروا حديث عمران ابن حسين عن النبي عليه السلام كان الله ولنكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في, الذكر وكتب في الذكر كل شيء قال وحدثنا عياش بن الوليد حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال سألت النبي عليه السلام عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش نعم وهذا الباب في اسباس العرش وهو سقف المخلوقات قال وكان عرشه على الماء فالعرش هو في اللغة سرير الملك العرش سرير الملك قال الله تعالى عن القيس ولها عرش عظيم يعني سرير والمراد بالعرش هنا عرش الرحمن عرش الرحمن الذي خلقه وهو مخلوق عظيم جعله الله كالقبة على العالم و سقف هذه المخلوقات استوى عليه الرب السوانيق بدارله وأرضه والعرش على الماء يعني تحته الماء والجنة الجنة سقف على بحمة والماء الله كان عرفه على الماء العرف على الماء كيف ذلك كيف يكون العرش سقف الجنة وسقف الماء كيف يجمع بينهما في الحديث أن الجنة سقف العرش والآية دل على ان العرش على الماء والجواب ان العرش واسع طرف منه على الماء وطرف منه سقف للجنه الجنه لان العرش مقبب على العالم سقف العالم كله وكان عرشه على ما فيه عرش الرحمن عز وجل وانه على الماء وهو رب العرش العظيم وهو الرب سبحانه وتعالى اثبات الربوبيه لله رب العرش العظيم وصف العرش بانه عظيم قال ابو العاليه استوى الاستواء ارتفع الاستواء في اللغة العربية على هذا معناه ابو غوي واما كيفية بالله قال ابو ارتفع وقال استوى على على ارتفعوا على قال ابن عباس المجيد الودود بالعصر الود إن بس ربنا إن وهو الغفور والودود. الودود الودود نفسه إلى حميد قالوا حميد مجيد أيضا من أسماء الله الحميد والمجيد كان فعيل من ماجد محمود من حمد ثم ذكر حديث عمران المتصين كان الله ولد كل شيء قبله كان عرشه على الماء هذا الشه ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء الذكر كل الله المحفوظ كتب فيه كل شيء والعرش على الماء ثم خلق السماوات والارض بعد كتابته كتابة المقادير خمسمائة في عام ثم ذكر حديثة بذر قال ساعة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس سجري لمستقبلها قال مستقرها تحت العرش شاهد ثبات العرش والرد على من انكر العرش من البدع بابوا البدع انكروا العرش قالوا ما في عرش انما المراد بالعرس الملك فالصراه بالملك قالوا اسا على الملك يعني إن انه أنه هو المعلك نعم وقال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال حدثنا عمر بن عون حدثنا خالد وهشين عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي عليه السلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم فترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإذا استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل, قبل غروب الشمس فافعلوا وساق له ثلاث طرق وروى حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا وساق الحديث بطوله وفيه فياتيهم الله في صورته التي يعرفون بها فيقول أنا ربكم ثم ذكر الحديث إلى قوله فيضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة قال, وحد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن, ان الناس قالوا قال وحدثنا يحيى بن كثير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سيد الخدري قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل, قال هل تضارون في رؤية الشمس اذا كان صحوة قلنا لا قال فانكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ وثاق الحديث فيأتيهم الجبار فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فلا يكلمون انت ربنا فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الانبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن وذكره بطوله وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتاده عن انس أن النبي عليه السلام قال يحبس المؤمنون يوم القيامة وذكر الحديث قال فياتوني فاستأذنوا على ربي في داره فيؤذن لي عليه فاذا رأيته وقعت له ساجدا الى أنقاذ فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه ثم اعود فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فاذا رأيته وقعت له ساجدا وذكر الاول قال ثم اعود الثالثه فاستأذن على ربي في داره فيو لي فإذا فاذا رايته وقعت له ساجدا الحديث ثم تلا هذه الايه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده الذي وعده نبيكم عليه السلام قال وحدثنا عبيد بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي حدثني ابي عن, عن صالح عن ابن شهاب حدثني أنا بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض وروى حديث ابن عباس كان النبي إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد الحديث إلى قوله أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق قال وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه حدثني الاعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن, عن ابي عمران عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عليه السلام قال جنتان من فضة نانيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب نانيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في في عدن وروى حديث عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه بيمين كاذبه لقي الله وهو عليه غضبان الحديث وحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله رجل حلف على سلعته لقد اعطى, أعطى بها لقد اعطي بها اكثر مما اعطي الحديث لقد اعطى بها اكثر مما لقد أعطى بها أكثر من ما الحديث وروى حديث أبي بكر عن النبي عليه السلام قال الزمان قد استدار كأي أثيق خلق السماوات والأرض الحديث نعم هذا الباب عقده البخاري رحمه الله لإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة والرؤية من الصفات التي تشد النزاع فيها بين أهل السنة وبين البدع الرؤية والكلام والعلوم هذا سورة الثلاث تحدث في النزاع بين عل السلة ومن البدع، ومن الأسفكاه ومن عل ومن النفاق ومن البدع، فأهل البدع من الخوارج والمتزعل ينفون ينشون الرؤية، وعلى الشعر ينشون الرؤية لكن يثبتونها من غير من غير مقابلة، على الشعر ينشون الرؤية لكن بدون مقابلة، فتقولون كيف كيف يرى الرب أين يرى؟ من فوق يقول لا، من تحت لا، يمين لا، شمال لا. امام لا خلف لا وين يرى يقول لا في فيها هذا غير معقول هذا غير معقول لان المرء لا بد ان يكون بجهة من الرأي واما المعتزله والجهمية انكروا انكر وكذلك العلو انكرها للشاعره والمعتزله والجهمية وكذلك الكلام والعلوم والرؤيه وكذلك الكلام فكلام عثتها ولا شاعر على غير وجهها قالوا الكلام معنا قائم بالنفس فالمقصودا أن البخاري رحمه الله قال باب قول الله تعالى وجوه يومئذ الناظرة إلى ربه ناظرة وجوه يومئذ الناظرة الأولى بالضاد احتفاد من النظرة وهي البهاء والحسن إلى ربها ناظرة الثاني بالضاء اختطاع. الطاء به من النظر بالعين المجردة فوجوههم فيها بهاء وحسن وهي تنظر إلى ربها ثم ذكر حديث جديد انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته في إثبات رؤيه المؤمن لربهم يوم كما يرى القمر قال فان استطاعكم الا تغلبوا على صلاه قبل طلع الشمس يعني وهي الفجر وصلاة قبل غروب الشمس تفعلوا المعنى أن المحافظه على هاتين الصلاتين الفجر والعصر من اسباب رؤيه الله عز وجل واما المعتزله فسروا الرؤيه هنا ب العلم قال انكم سترون ربكم كما ترون القبر انكم ستعلمون ربكم كما تعلمون ان القبر قمر هذا معناه ثم الحديث به هريره قال له ساله هل نرى ربنا الحديث قال فياتيكم الله في صورته هل يعرفون في اثره الصوره لله عز وجل وسياتي البحث فيها كل موجود له صوره ثم ذكر الحديث الى قوله سيضحك فيضحك الله منه في اثره الضحك لله عز وجل فاذا منه قال ادخل الجنه ثم ذكر حديثا حديث سعيد الخدري قلنا يا رسول هل قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوة قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم ثفات الرؤية لا حصل ضرر ولا ضيد وساق الحديث فيأتيهم الجبار فيه ثفات الإسانة لله عز وجل وفيه ثفات اسم الجبار لله عز وجل وفيه قال هل بينكم وبينه ايه تعرفونها فيقول الساق فيكشف عن ساقه في ثلاثة ساق الله عز وجل وهو العلامة بين المؤمنين وبين ربهم ثم ذكر حديث أنث قد يحبث المؤمنون يوم القيامة إلى أن قال فإذا رأيت ربي وقعت الساجل هذا الشاهد وفي الرؤية وأن النبي يرى ربه فأخذهم من النار في أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له علامة يشتع في قوم من أهل النار والعصاص يخرجون ثم قال فإذا رأيته وقعت الساجل ثم قال من الرسالة فإذا رأيته وقعت الساجلا فيشتع في الخلائق يوم القيامه سبع العظمه وايش تعصي عصاه ثم تلا هذه الايه عسى يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا المقام المحمود مقام المحمود الذي وعده نبينا صلى الله عليه وسلم هي شفاعه العظمى في موقف القيامه ثم ذكر حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعصار اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ابني على حول فيه فات اللقاء لله وان يلقوا الله قيل ويزن منه الرؤيه ثم ذكر حديث ابن عباس التهجد اذا تهجد من الليل تفتح تفتح طويل وفي الله لك الحمد اللهم لك الحمد رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض ومن ولك الحمد ان تنور السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة الحق في اسم الله الحق وانه من اسماء الله من أسلام الله الحق ثم لك حديث عدي ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه بينه ترجمان ولا حجاب هذا فإن شاء الله ليس بين الحجاب ولا ترجمان جمعان ويثبت الكلام لله عز وجل ويثبت الحساب ثم ذكر حديث أبي موسى العشهري قال جنة من سضها ريتهما وما وفيهما وجنة من ذهب ان يثبهما وفيهما وما بين القوي وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه عز وجل فيه ثبت الكبر لله عز وجل ثبت رداء هذه كلما الثفات ثبت الله رداء الكبر وفيه ثبت الرؤية وأن مؤمن يرونهم بينهم ينظروا وما بينهم وبين القوم وبين وما بين القوم وبين أن يمضوا إلى ربهم ثم الرؤية لله عز وجل ثم ذكر حديث عبد الله من اقتطع ما لم مسلم بيمينه لقي الله يمين كاذبه لقي الله عليه الصلاة نسبة اللقاء قيل يلزم من اللقاء الرؤية ثم الله ثلاث لا يكلمهم الله وذكر رجل حلف على سلعةه لقد أعطى بها أكثر مما اعطي حلف أن أعطى بها نشراع استراحه بأكثر من مصيبة هو كاذب لا, لا يكلمهم الله ثبات الكلام الله هؤلاء لا يكلمهم لكن يكلم غيرهم لا يكلمهم كلام تكريم إذا كان الحديث ببكرة إن إن الزمان قد استدار كهائسية وما خلق الله السوتور تذكروا الخلق الله عزوجل نعم فقال باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين ورواه حديث أوسامة قال كان ابن لبعض بنات النبي عليه السلام يقضي فأرسلت إليه الحديث إلى قوله إنما يرحم الله من عباده الرحماء وروا حديث أبي هريرة اختصمت الجنة والنار إلى ربهما الحديث إلى قوله فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي إلى قوله وتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض تقول قط قط قط نعم ثم قال وقال ابو خير رحمه الله باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين في إثبات الرحمة لله عز وجل ثم ذكر حديث اسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أرصد إليه إحلى بناته أن ابن الله في الموت إنما يرحم الله من عباده الرحمة إطبات الرحمة في حديث ذي اختصت الجنة, اختصت الجنة والنار. فقال الجنة أنت رحمتي هذه الرحمة المخلوقة فالرحمة رحمتنا رحمة مخلوقة فالجنة رحمة مخلوقة والنعوة الثانية رحمة, الثاني رحمة صفة مصفات الله وقال النار أنت عذابي فالجنة رحمة مخلوقة وهي أثر من رحمة الله التي يصفه صفة مصفاته يقول حتى يضع قدمه في صفة القدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعضرته نعم قال باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وذكر حديث عبد الله قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله هو يضع السماء على إصبع الحديث نعم وهذا الباب في اثبات الأصابع الله عز وجل وإثبات الله قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ثيفه الله يمسك السماوات والارض وفي ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال جاء حبر يعني عالم يقال حبر وحبر جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يضع السموات على في ثيفه الاصفوع لله عز وجل نعم كما يقول جل وقال باب ما جاء في تخليق السماوات والارض وغيرهما من الخلائق فهو الرب وامره فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون وذكر حديث ابن عباس بيت في بيت ميمونة ليلة والنبي عندها إلى قوله فقرأ إن في خلق السماوات والأرض الآية نعم وقال بخاري باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب يعني التخليق تخليق فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون غير مخلوق الصفات من صفات فعل من صفات التخليق. التخليق على فعله وأمرها الأمر إنما أمره إذا يقول له كون يقول الأمر كوني وامض شرعي يقول المولف فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق سبحان المكوى غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتقول فالمخلوق ما كان فالله تعالى خلق السماوات والأرض والسماوات مخلوق اثر من تخليقه اثر فعل الرب فعل الرب الخلق والسماوات مخلوق لان كانت بفعله والله تعالى انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون الامر كلامه وما كان بأمره فهو مخلوق اذا اراد شيئا قال كن فكان وتخليقه وتكوينه تخليقه السماوات السماوات تخليق الخلق خلقه مخلوق وتكوينه فهي مفعول مخلوق مكون لانها اثر من صفاته ثم ذكر حديث العباس في لما بات عندها أن النبي قام في آخر الليل وقرأ العشر الآيات من آخر آل عمراء إن في خلق السماوات والأرض والشهد إن في خلق الخلق سبحانه سبحانك والسماء والأرض مخلوقاتك ومخلوق مصور مكون لأنه أثر صفاته نعم وقال باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الموثلين قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش سمعت زيد ابن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وتاق الحديث نعم وهذا البقال ابن قال وقال باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين سبقت كلمتنا في إثبات الكلام لله ونصفت مصفاته ثم ذكر حديث ابن مسعود ان احدك مجمع خلقه بطن امه أربعين يوم النطفة ثم يكون علاقة ثم مثل ذلك ثم تنوضة ذلك ثم الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات كتب نطفه واجله قل هو يؤمر يؤمر الأمر هو الله فالأمر كلامه كلام الله الامر كلام نوع من الكلام فيثبات الأمر والكلام الله عز وجل وأن كلام الله من مستفاته نعم وقال باب قول الله إنما قولنا لشيء إذا اردناه قال حدثنا شهاب بن عباد حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبه قال سمعت النبي عليه السلام يقول لا يزال من امتي قوم من ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وروى حديث معاويه في ذلك ايضا نعم وقال البخاري رحمه الله باب قول تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون في القول والإرادة لله عز وجل وان وصفتان فالقول صفة لله والإرادة صفة العفرة فهذه الآية في صفة القول إذا ما قولنا في صفة الإرادة إذا أرزها ثم ذكر حديث المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يزال من أمة قوم ظاهرين على حتى ياتيهم امر الله الشهد حتى يأتيهم عمر الله صفة الأمر إذا وصفة من صفة الكلام نعم وقال باب قول الله تعالى ولو كان البحر مدادا الآية وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية وروا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكفل الله لمن جاهد في سبيله الحديث نعم وهذا الباب أيضا لإثبات الكلام الله عز وأن كلام الله لا ينتهي قال الباب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا من مثله مددا هذا في آية الكهف في القمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله في فات الكلام لله في العين كل البحر مدادا لكلمات ربي ما نفذت كلمه الله عز وجل في فات الكلام لله عز وجل وأن كلام الله لا ينفد وان وأنه لو كان لو كانت الاشجار التي في الارض الأرض أقلام يكتب بها والبحار مداد حبر يكتب به لتكسرت الأقلام ونفتت مياه البحار ولم تنفذ كلمات الله ولو أنما في الأرض بشجرة أقلام والبحر يمده بعد سبعة وبحر ما نفذت كلمات الله والآت الأخرى عاية قل لو كان البحر مداد حبر يكتب به كلام الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جنا مثله مدد لو مد بمثله مدد انتهى المداد ولم تنفه كلمات الله نعم وذكر حديثها بهريرة تكفل الله لمن جاهد في سبيله الحديث تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق بكلماته هذا الشاهد تصديق بكلماته في سؤال كلام الله عز وجل نعم وقال باب قوله تؤسلمك من تشاء قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقول أن أحدكم إن تفاعطني فأعطني فإن الله لا مستكره له وروا حديث أبي غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر الحديث وروا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وساق الحديث بطوله وروا حديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة الحديث وروا حديث أبي هريرة استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود إلى قوله فإن الناس يصعقون يوم القيامة يصعقون فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى وساق فيه أحاديث في المشيئة والاستثناء نعم وقال البخاري باب قول تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في ثبات المشيئة لله عز وجل تؤتي الملك من تشاء ثم ذكر حديث انس إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقول لنا ان ان شئت فإن الله لا مستكلف في فاتم رحية إن شئت ثم أذكر حديثها مثل المؤمن كمثل خامة الزرع كمثل خامة من الزرع الحديث في آخر في الحديث أن المؤمن مثل خامة الزرع لا تزال الريح تكفأها يمينا وشمال وأما الكافر هو تبقى حتى حتى يهركها الله إن شاء إذا شاء في آخره إذا شاء حتى تنجعف مرة واحدة إذا شاء والسلام يقول إذا شاء ثم الله عز وجل. في حديث ابن عمر إنما بقاءكم هم من قبلكم من الامم كما بين الصلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم ذكر في الحديث أنه, أنه مثل كمثل رجل استعجر آجيرا فقال من يعمل لي من بعد الصلاة الفجر إلى الظهر على قراب تعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من العصر من الظهر إلى العصر بقراءة تعاملت النصاب ثم قال من يعمل لي من العصر المغرب بقراءتين تعاملت هذه الأم فغضبت الله دون فقالوا نحن أكثر أكثر زمن أكثر وقت وأقل عمل كان أنا مستفج معكم اتفق معكم على هذا أنا ضامسكم من حقكم منقصكم من حقكم شيء قالوا لا استثنوا لا هؤلاء أعطيتهم أكثر منا وهم أقل زمن قال ذلك فضل أثيم من أشياء فالشاهد أثيم من الأشياء صار المشيال لله وحديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له ستون أمرأة وقال لا أطوفن الليلة على ستين أمرأة وفي لطل لا أطوفن الليلة على تسعين أمرأة فلد تحمل كل منهم غلاما يجاهد في سبيل الله انظر سليمان عليه الصلاة وهذا يعني ما مش مقصوده مقصوده الذهاك له تسعون أمرأة طاف عليهن في هذا ليلة واحدة هل يستطيع أن يطف على تسعين أمرأة في ليلة واحدة هذا في دعانا بني إسرائيل أعطوا من, عيش أعطوا من, من الزوجات كثير وهذا في اليهود الآن يعيبون على المسلمين تعجز الزوجات واربع زوجات ويعيدون على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم تسع نساء وهم أنبياءهم نبي الله سليمان تسعين امرأة وكذلك داود ومع ذلك لا ما ينظرون هذا يدل على حيثهم وظنهم فنبي الله داود قال لا الليله الليلة على تسعين امرأة يعني يجمعها فتحمل كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه او الباب قل ان شاء الله فلم يقل وفيهم فنسي فطاف عليهم فلم تحمل الا واحدة نص انسان قال النبي صلى الله عليه لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاهدوا في سبيل الله يجمعون ما قال ان شاء الله الحكمه نسي وفيهم قال له, قل, الملك. قال له قل ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل الا واحده نص انسان والشاهد قوله قل ان شاء الله سبت المشئه لله في حديث ابي هريره الناس يصعقون يوم القيامه فيل موسى اخذ بقائمه من قوام العرش فلا يبقى قاضي ام كان مما استثنى الله هذا استثنى الله من الله في قوله ونفخ الصور فصعق من السماوات ومن إلا الا من شاء الله هذه المشئه التي الله فيت المشئه لله نعم وقال باب أنزله بعلمه وقال مجاهد يتنزل الأمر بينهم بين السماء السابعة والأرض السابعة وروى حديث ابن أبي اوفا قال رسول الله يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزل وزلزلهم نعم وهذا الباب باب أنزله بعلمه في العلم الله عز وجل قال يتنزل الأمر بينهم الله الذي خلق السماوات ومن الأرض يستنهون يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء في إثبات العلم في حديث البي هريرة في, في حديث البي أوفى النبي أوفى كان يدعو يوم الحزين قال اللهم منزل الكتاب ومدل السحاب وهزم الأحزاب أو, أو سريع الحساب اهزم الحزاب وزلزلهم والشهد قالوا منزل الكتاب في إنزال الكتاب وهو كلام الله عز وجل في إثبات كلام الله عز وجل وفيها ايضا اثبات العلم لله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى عالم باحوالهم وقوله قول في قوله في قوله اللهم منزل الكتاب ومتي استحاب وهو سريع الكتاب هذه الأحزاب اهزمهم وزلزلهم نعم وقال باب قوله يريدون ان يبدلوا كلام الله قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر ليدي الأمر أقلب الليل والنهار قال وحدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن, أب عن أبي عبد الله الأغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل ربنا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ما يدعوني فاستجيب له ما يسألني فأعطيه ما يستغفرني فأغفر له فساق فيه حديث الإسك وحديث أبي هريرة في الرجل لم يعمل خيرا قط فقال حرقوني بطوله وهذا ال... وهذا الباب أيضا عقد المؤلف في الكلام وغيرهم من الصفات فقال قولته يريدون أن يبدلوا كلام الله قول لن تتبعونا في إثبات الكلام الله عز وجل ثم ذكر ابي هريره قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الزهر وأنا الدهر قال الله, قال, قال الله تعالى قال الله تعالى هذا إثبات القول لله إثبات الكلام فالقول كلام وهذا حديث القدسي من كلام الله نقط ve يؤذين ابن آدم يسب الزهر وأنا الدهر يد العمر وقلب الليل ونهار. أنا الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر فقد غلط ابن حزم غلطه العلم حينما أثبت قال إن الدهر من اسماء الله من هذا الحديث. قال الدهر من اسماء الله. غلطه العلم. قال الحديث يفسر بعضه بعض. يقول هو أنا الدهر في, في لفظنا هنا قال بيد العمر وقلب الليل ونهار. وفي لفظ الآخر مصرف الدهر فمعنى عن الدهر يعني مصرف الدهر وخالق الدهر وليس المرد أنه باسم من اسماء الله كما غلط ابن الحزب رحمه الله ثم ذكر حديثا بهريرة ينزل ربنا كل لئة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر فيقول من يدعني فاستجيب له فليسألوني فأعطيه فليسألوني فأعطيه فليسألوني فأعطيه قوله ينزل ربنا إثبات النزول الله عز وجل فيقول إثبات القول والكلام الله عز وجل وثاقة في حديث الإفك في حديث الأفكى أن عائشة قالت ما كنت أظن أن الله يتكلم في بكلام أنا أحقر في نفسي من ذلك ولكن كنت أظن أن النبي يرى رؤيا يبرئ الله بها فقولها ما كنت أن الله يتكلم فيا إصبت الكلام لله يا عز وجل حديث القرس الذي لم يعمل خيرا قط وأمر أهلا ويحرقوه فأحرقوه وذره في البر والبحر فأمر الله البحر فجمع ماسه وامر البر فجمع ما فيه فقال الله قم فإذا هو قاعد فقال الله قال عبدي ما الذي حملك على ليس قال ما حافظ هذا هو كلام الله عز وجل نعم وقال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله وذكر حديث معاد وغيره نعم هذا الباب في دعاء النبي صلى أمته إلى توحيد الله عز وجل ذكر حديث معاد هنا كم ربي�� النبي صل الله عليه وسلم على حماس فقال يوم عاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله خطوا الله ورسوله. قال: حق الله على العباد ليعبدوه ولا يشكوا بشياق وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشكوا بشياق هذا دع فيه بيان حق الله، حق الله حق واجب لازم وتوحيده هو اكرر صلح الدين الله وأما حق العباد على الله هو حق تفضل وإكرار هوجب حق وجبه على نفسه أنه لا يعذب مات على التوحيد لا يشكوا به شيئا نعم فهذا فيه دعوانا يمثل إلى التوحيد والمؤلف اختصر وحذف رصوص كثيرة نعم كان يريد أن ياتي بأمثلة يريد استعرض الأبواب اللي ذكره بخاري ويدكر ببعض الأمثلة نعم وقال باب قول الله, الله وروى حديث جرير قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس نعم هذا الباب ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما في فيه اثبات اسم الرحمن وفي توصفه الرحمه لان اسماء الله مشتقة كل اسم مشتمل على الرحمه الرحمن مشتمل على صفه الرحمه العليم مشتمل على صفه العلم القدير مشتمل على صفه القدره الله على صفه الالوهيه وهكذا ويدعوا الله او دع الرحمن فالله اعرف المعارف وهو اسمه سبحانه وتعالى الذي يسمى بغير الرحمن اسمه من مجتمع على الرحمن ثم ذكر حديث من لا, لا يرحم الله من لا يرحم الناس في الرحمه نعم. وقال باب قول الله إن الله هو الرزاق ذو القوة قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعاتيهم ويرزقهم نعم هذا الباب او قلت ان الله هو الرزاق ذو القوه المسيد في اثبات اصفر الرزاق وانه من اسمائه وفي اثبات صفه ذو القوه ثم ذكر حديث عن موسى الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم وارزقهم وصف الله بالصبر على العذى ما أحد أصل على الله وهذا في فيه القوة بس في الله عز وجل كما يقب بجلاله وعظمته نعم وقال باب قول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة الآيات وروى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاتع الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مشروق عن عائشة قالت من حدثكم أن محمد رآ ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله نعم وهذا الباب عقب أهم والإفرح والله إثبات العلم وأنه سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة قال باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من أسفل الرسول وقال إن وإن, وإن, وإن الله عنده علم الساعة في إثبات العلم الله عز وجل وأن الله يعلم ما كان في الماضي والأزل وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل ويعلم ما لا ما يكون لو كان فخر يكون ثم روح حسي comes الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأنا إذن الله عنده علم الساحة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بعي أرض تموت إن الله عن مفاتح الغيب لا يعلم علم الساحة ما الله إن الله عنده وينزل الغيب المطر الله ويعلم ما في الأرحام لا يدري ما في الارحام إلا الله وهذا قبل أن يخلق الجريك قبل أن يخلق ما يدري ما تكون هذه النبصة فهذا ذكر لذاكر أونسى. ثم بعد ذلك يعلم الله الملك يقول يا رب ذكر أوقن ثم بعد ذلك يعلمه الاطباء ويعلم وما تدري نفس الرابع وما تدري نفس ما لا تكسب غدا ما تدري كل ماله لا يحضر الله في الرغanny الخامس فما تدلي تدري المال بأي أرض سموت ثم ذكر حديث عائشة قلت حدثكم ان محمد الرأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم من السماوات الثماواته والارض الغيب إلا الله تقول عائشة لبسروح من حدثك ان محمد الرأى ربه فقد كذب والله يقول لا تدركه الابصار يعني لا تراه العيون في الدنيا رحيه معنى لا تدركه الابصار لا تخ به لا تحيط به رؤية وهذا هو الصواب أن محمد صلى الله ربه, ربه بعين بصره في في المعراج وقال بعض العلماء انه, بعين إنه بعين هو رآه بعين رأسه والصواب أنه رآه بعين قلبه وهو يراه بعين رأسه وما جاء من الصحابه من الاثار في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه فهو محمول على رؤيه الفؤاد. وما جاء من الاثار في المنع من الرؤية فهو محمول على رؤيه البصر وبهذا يستمع الادله سيكون النبي ضمير ربه بعين رأسه ولكنه راه بعين قلبه ولهذا قالت ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب ايضا من حدثك ان محمد يعلم الغيب فقد كذب والله يقول لا يعلم ما في السماوات والارض الغيبه الا الله هذا الشاهد فيوصي الله بأنه يعلم الغيب فيوصي الله بالعظمه وانه لا تدركه الابصار وفق الله جميع طاعته وسبح الله للهدى وصلى الله, الله, الله على محمد وغيره